بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ه ا ك م التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ع ل م و ن علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم